بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتئ أخهاب المخدود أنا ذات الوقود إذ هم عليها قهود وهم على ما يفعلون وما نقر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا العمين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آلنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعين وهو الغفور والودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبهم والله من وراءهم محيط بل هو